ضراءة من نالهم الإفك أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم نعم لهم مغفرة عما يقع منهم من أخطاء وهذا يدل على أن أهل الصلاح ليسوا معصومين وأن الخطأ ليس نهاية المطاف وانما الزلل والخطا والاثم والجرم في الاصرار على الذنب والخطا فالله سبحانه وتعالى وصف عباده المتقين في عده ايات من كتابه المبين وانهم يقعون في الفواحش ولكنهم يسرعون بالعوده الى الله جل وعلا ولا يصرون على فاحشتهم ومعصيتهم قال الله سبحانه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 إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وقال جل وعلا والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر عنهم أسوأ الذي عملوا نعم مع وصفهم بالتقوى والإحسان يأتي دور الغفران الغفران لماذا للذنوب التي وقعوا فيها لكنهم لم يصروا عليها ليكثر عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله جل وعلا فيغفر لهم فيا ايها العاصي اقبل ولا تياس من روح الله مهما كان جرمك ومهما بلغ اثمك فالله جل وعلا عظيم العفو شليل المغفرة لا يتعاظم في جنب عفوه إثم جل وعلا ولهذا سمى نفسه الغفور الرحيم المنان سبحانه جل وعلا فيا أيها العاصي أقبل على الله وتبع إلى الله تبارك وتعالى لكن أسرع فالموت يأتي بغسة ولا تدري متى يأتيك الأجل واستعد في نجون الموت الساعة قبل التي تليها بتوبة النصوح فالله جل وعلا قد أوجب التوبه على عباده أجمعين من ظهر منهم الإثم ومن لا فقال سبحانه وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون ثم تبين الآية الكريمة أن الله جل في علاه يتولى الصالحين من عباده بالمنافحة عنهم وذب التهم الملسقة بهم ظلما وزورا وتبشرهم أن الله تبارك وتعالى ناصرهم ولو بعد حين فالتقر عين كل مظلوم وان كل نفس كل متهم بريء فالله جل وعلا ناصره فالله جل وعلا ناصره ومبرئه ان عاجلا او آجلا قال الله سبحانه ان الله يدافع عن الذين امنوا وفي القران العظيم والسنه المشرفه من قصص تبرئة الله عز وجل للمتهمين البريئين ما تقر به عيونهم وتنشرح له صدورهم فها هو دا. نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام تتهم امرأة العزيز بمراودتها عن نفسها وإذا بالله تبارك وتعالى يبرئه على لسان شاهد من أهلها قال إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو صادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيد كن إن كيد كن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين بل برأه الله تعالى على لسان المرأة نفسها حيث قالت الآن حصحف الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام كان حياؤه يمنعه أن يغتسل بين بني إسرائيل لألا يرى أحد عورته فما لبثوا أن اتهموه بعيب في جلده فأراد الله عز وجل أن يبرئه، كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن موسى كان رجلا حييا سكيرا لا يرى شيء من بدله استحياء منه صلى الله عليه وسلم فأذاه من أذاه من بني إسرائيل فقالوا لا يستتر هذا التستر إلا من عيد بجلبه إما برص وإما أذرة وإما آفة إما أنه أبرس وإما أنه عظيم الخصيتين واما ان به افلا نعلمها فاراد الله تبارك وتعالى ان يبرئه فخلى موسى بنفسه يوما فوضع ثيابه على الحجر فاغتسل فلما فرغ قفل يطلب ثيابه فعدا الحجر بثوبه اي جرى وانطلق الحجر بثيابه صلى الله عليه وسلم فأخذ, حص... فأخذ عصاه وانطلق وراء الحجر يقول ثوبي حجر ثوبي حجر حتى مر على ملع من بني إسرائيل فرأوه عريانا أحسن ما خلق الله فبراه الله عز وجل مما يقولون وذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فضرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها مريم الطاهرة العفيفة رماها اليهود أهل البهت والكذب في بالفاحشة وتتابع على ذلك قومها مع الاسف الشديد فقالوا لقد جئت شيئا فريا يا اخت هارون ما كان أبوك رأسوء وما كانت أمك بغيا فلم تملك رضي الله تعالى عنها والحزن يقصف فؤادها إلا أن أشارت إلى رضيعها فقال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا انتقه الله جل وعلا وهو في المهد بقدرته التي تقول للشيء كن فيكون ولم يقف الأمر عند أنبياء الله بل تجاوزه إلى أوليائه وعباده الصالحين فهذا جريش عابد من بني إسرائيل كما تبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كان رجل في بني إسرائيل عابد يقال له جريش كان يصلي فجاءت أمه فدعته فقال أصلي أو أجيبها فلما لم يجبها قالت اللهم لا تميته حتى تريه وجوه المومسات فجاءت امرأة من بني إسرائيل فعرضت له وكلمته فابى أي عرضت نفسها عليه ليواقعها فحجزه ورعه ودينه وتقواه فعمدت إلى راع في البادية فمكنته من نفسها فلما ولدت قالت هو من جريش زعمت أن الولد من جريش فأتوه وما أسرع ما يصدق الناس الشائعات ويبنون عليها أحكاما أتوه فكسروا صومعته وأنزلوه منها وسبوه فقام فتوضأ وصلى ثم أتى الغلام فقال يا غلام من أبوك فقال الراعي والغلام لا يزال في المهد فقد صدر النبي صلى الله عليه وسلم الحديث بقوله لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة عيسى ورجل في بني إسرائيل كان يدعى جريش ثم ذكر الحديث والوقائع أكثر من أن تحصى وقصة عائشه التي معنا تبرهن على ما نقول وأختم بقصة زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه وهي في الصحيحين يقول غزوت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم غزوة فسمعت عبد الله ابن أبي يقول لأصحابه لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا حتى ينفضوا من حوله ولئن رجعنا من عنده ليخرجنا العز منها العذل هذا كلام المنافق ابن سلول يحرض أصحابه على عدم النفق ويشجعهم على إخراج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة لأنه يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم سلبهم إياه قال فحدثت عمي أو عمر رضي الله تعالى عنه فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فدعاني فحدثته بما سمعت فأرسل إلى ابن سلول وأصحابه فحلفوا أنهم لم يقولوا شيئا قال فصدقه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكذبني فأصابني من الهم ما لم يصبني مثله قد فحبست نفسي في داري وقال لي عمي ماذا أردت إلى أن كذبك رسول الله إلى أن كذبك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومقتك فأنزل الله عز وجل إذا جاءك المنافقون إلى آخر السورة فدعاني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم قرأ وقال إن الله تبارك وتعالى قد صدقك يا زيد وهكذا يدافع الله عن الذين آمنوا وينافح عنهم